اه طبعا زيننا وصديقنا العزيز الدكتور عبد البديع فهمي نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق على وان يكون يعني الأمور ميسرة بالنسبه له ويعود بالسلامه ان شاء الله هو عامل استقبال على نفسه الى وطبعا تفهموا اللي لما راح اقوله انا جوين كل وقت تعمل جون على الجزائر ليش مش صح تعمل جون تعمل جون على ال اوكي اوكي <تص> على روحك على نفسك لا أوكي اتفقنا. مساء الخير أشقاءنا في الوطن العربي كله من خلال إذاعة الجزائر وإذاعة صوت العرب بالقاهرة نرجو أن يكون الزملاء هناك أن نتوافق في زمن واحد وأن يكونوا يستمعون إلينا جيدا الآن معكم من إذاعة الجزائر القناة الأولى صلاح الدين الأخضري برفقة زميلي من إذاعة صوت العرب الدكتور عبد المنعم فهمي عبدالبديع فهمي عفوا والأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث الكاتب المؤرخ الأستاذ الجامعي والباحث تحية إلى جميع أشقائنا في مصر العربية تحية إلى زملائنا في الأستوديو الأستاذ نجلاء السروجي وضيفها الأستاذ طلعت إسماعيل هل تتلقوننا جيدا هناك نتلقى الصوت بشكل جيد جدا وبنرحب بكم أيضاً في إذاة صوت العرب من القاهرة وكل التحية لك أستاذ صلاح ولضيفك الكريم الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيف الأستاذ الجامعي وطبعا إلى زمنا وصديقنا العزيز الدكتور عبد البديع فهمي ولكل الزملاء في الإذاعة الجزائرية الرجاء من الأستاذ نجلاء أن ترفع قليلا من الليفل عندكم لأنه ضعيف شوية يصلنا ضعيفاً والرجاء من الأستاذ محمود سالم محمود سالم ان أن يمتنع عن الجاين بالنسبة إليه يعني ما يعمل جاين على نفسه وصلت رسالتك يا أستاذ صلاح وإن شاء الله الصوت يكون كده أفضل من الأول وإن شاء الله نبدأ إذا ما كانش في أي عائق هذه الفترة من البث المشترك ممتاز أشكركم نبدأ بسم الله نحن في هذه الليلة السعيدة بلقاء الأشقاء الأحبة نحيي الذكرى الثالثة وستين لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ثورة غيرت وجه التاريخ وهي أهم الثورات في العصر الحديث وعلى الأقل في القرن العشرين وهي ثورة العربي أيضا جميعهم أنا في حضرة صديقي وزميلي الدكتور عبد البديع أرجو أن نتحدث في البداية عن عن بواكير هذا العمل التاريخي الجبار الذي هو في الحقيقة انتفاضة أمة عربية كاملة من خلال الشعب الجزائري وعن نحن أيضا نسعد بحضور الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث المختص في هذا الشأن الذي سيحدثنا ربما عن تفاصيل لم نكن نعلمها أو لم نكن نتوقف عندها جيدا في اندلاع هذه الثورة المباركة عن ما رافقها وخصوصا بالنسبة للسند الكبير الذي لقيته لدى الأشقاء العرب و. في مقدمتهم مصر العربية ومصر الثورة أنذاك مصر الضباط الأحرار ومصر عبد الناصر وما يمكن أن يكون قد خفي عن غير المختصين في هذا المجال يعني بالطبع نحن في هذه المناسبات نمصط جيدا لأساتذتنا من أساتذة التاريخ لكن اسمح لي صديقي العزيز أسس صلاح الدين الأخضر الإذاعي الجزائري الكبير يعني اسمح أنا لي لست أن... أخي. لا لا أنت... ربما كبير في السن أنت ك... أنت كبير في إسهامك الإعلامي وإسهامك الإذاعي يفليك. وأنا بلضبط. سعيد جدا بلقائك وسعيد بأن أكون وسط زملائي في الإذاعة الجزائرية. الى الجزائرية التي طالما نتواصل معها دائما من خلال ندوات مشتركة، لكن يعني كوني أن أكون معكم وأن أراكم رأي العين هذه سعادة أخرى وسعادة كبيرة سعادتي أيضا بأن وهي أكون سعادة مشتركة أيضا ربنا يبارك فيك سعادتي أيضا أن أكون في الجزائر ويعني هذه الزيارة السعيدة والمحببة إلي لمتابعة فعاليات الصالون الدولي للكتاب في الجزائر سعادتي أن أكون معكم في هذه الندوة المشتركة مع صوت العرب من القاهرة حول هذه المناسبة التاريخية المجيدة بالنسبة للجزائر وبالنسبة لمصر وبالنسبة للدول العربية يعني الاحتفاء بالأول من نوفمبر عام 1954 هو احتفالية تتجدد لدينا في صوت العرب نحن نضع, نضع على أجندتنا في صوت العرب هذا التاريخ المهم الأول من نوفمبر لعام 1954 هو تاريخ نحتفل به ونحتفي كل عام في صوت العرب نقيم يوما إذاعيا مفتوحا نقدم فيه فترات ومواد إذاعية خاصة بالجزائر ونطل على هذه الثورة ونطل على التاريخ ونستلهم هذه العبر وهذه الدروس من هذه الأحداث التاريخية يعني بالطبع اسمح لي أيضا سيد صلاح الدين الأخضري أن أرحب معك بضيفنا الأستاذ الدكتور بروفيسور محمد الأمين بالغيث وهو يعني جامعي ورجل له أسام كبير في الكتابات التاريخية وورحب أيضا بزملائي في إذاعة صوت العرب من القاهرة الزميل نجلاء السروجي والصديق العزيز الأستاذ طلعت إسماعيل الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير جريدة الشروق البصرية وبالمناسبة انا في مثل هذه الأيام من العام الماضي تحديدا في عام 2016 كنت أنا والأستاذ طلعت إسماعيل في استوديو صوت العرب وكنا ندير هذه الندوة أيضا حول هذه المناسبة. سبب تحديدا عن مناسبة الأول من نوفمبر فاسمح لي أن أحييه وأحيي نجلاء السروجي وأعيد إليك الميكروفون أشكرك دكتور عبد البديع ومثلك أحيي أصدقائنا وأشقائنا هناك الأستاذة نجلاء المضيعة المتألقة وضيفها الكريم الأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ طلعت وأود أن أحيل الكلمة إلى أهل الاختصاص بمعنى لدينا في الاستوديوين الدكتور بلغيث الذي هو اختصاصه هو عمله الدائم وأعتقد أنه ما دامت الأستاذة نجلاء قد استضافت الأستاذ طلعت فللحديث أيضا من وجهة نظر إعلامية وكيف رافق الإعلام المصري انتفاضة الشعب الجزائري واندلاع الثورة التحررية أود أن نستمع إلى الدكتور بلغيث و. ككل الإعلاميين الذين يسترقون أيضا من ضيوفهم سأقول أنه للتذكير بالنسبة لشقائنا في مصر أنه أول دلالة على يعني متانة هذه العلاقة ما بين الإخوة المصريين والجزائريين هو أولا ذلك الاختيار الذي سعى إليه قادة الثورة الجزائرية في ليلة الفاتح من نوفمبر أن يتم الإعلان عن ذلك من صوت العرب تحديدا فكان يفترض بالمرحوم محمد بوضياف أن يأخذ بيان أول نوفمبر ويتجه إلى القاهرة لقراءته من إذاعة صوت العرب هناك أليس كذلك دكتور بلغيث؟ نعم سيدي وأخي الفاضل صلاح الدين الأخذري السادة في قاهرة المعز السلام عليكم ورحمة الله معكم محمد الأمين بلغيث حب القاهرة ومصر أم الدنيا تحية طيبة للسيدة الفاضل المتألقة الأستاذة نجلاء وإلى زميلها بجوارها الأستاذ إسماعيل طلعت إسماعيل مدير جريت الشروق المصرية أيها السيدة الأفاضلة السلام عليكم ورحمة الله سأبدأ من حيث يبدأ المؤرخ هذا جميل في الحقيقة إذا عدنا إلى التاريخ القاهرة كانت محطة كبرى لكل الثوار من جميع أنحاء الدنيا ليس فقط الجزائريون بل كانت قبلة الثوار في كل أنحاء الدنيا في نهاية أربعينيات ومطلق خمسينيات القرن الماضي خاصة مع ثورة الأحرار في مصر في 23 يوليو 1952 المعلوم عندنا في الجزائر أن أول شخصية طرقت باب القاهرة هي شخصية الأستاذ شاذري المكي رحمة الله عليه وهو معرف عندكم معروف عند الأساتذة الذين كانوا يديرون صوت العرب من القاهرة ويأتي على رأسهم الإعلام الشهير الكبير الذي ارتبط ارتباط كبير جدا بقراءة بيان أول نوفمبر في اليوم الثاني الأستاذ أحمد سعيد أطل الله في أنفاسه ورزق الصحة والآفية وكنا قد تحورنا من هذا المكان من حول خمس أو ست سنوات في ذكر من ذكريات ثورتنا المجيدة بطبيعة الحال بعد وصول الشدي المكي في أكتوبر ستة وربعين كان قد تزامن مع المحطات الأخيرة لتأسيس الجامعة العربية بالإسكندرية وقد أصبح الرجل يغشى مجالس القاهرة ومنتدياتها ويعرف بالقضية الجزائرية خاصة بعد اليوم الأسود كما نسميه نحن في الدراسات الأكاديمية هو الثامن ماي خمسة وربعين وهو اليوم الذي قتلت فيه القوات الفرنسية المشتركة من ط... بطائراتها ودبباتها ومدفعيتها الجبلية أزيد من 45 ألف من الجزائريين م. وعلى الخصوص في مدينة سطيف وخراطة وقلمة وهذه الأشياء معروفة بشكل جيد في الإعلام المصري أنذاك طبعاً الأستاذ شادي المكي كان بالنسبة إلينا كمؤرخين هو أول جزائري يمثل التيار الاستقلال الوطني بالمشرق وفي القاهرة تحديدا وبطبيعة الحلقية الحفاوة في هذه الفترة وازدادت صلابة وقوة هذا الرجل يوم تمكن هو ومجموعة كبيرة من الوطنيين من تونس ومراكش من استضافة مصر العزيزة لعبد الكريم الخطابي يوم جاء من جزيرة لاريونيون والخطابي والشذري المكي ثم بورقيبة وصالح بن يوسف وكل هذه العلامات الكبيرة في تاريخ نضال بلاد المغارب هي التي أعطت لمصر عبد الناصر خاصة الحيز الكبير ليتحرك ليؤيد هذه الثورات التي بدأت تندلع في كل مكان خاصة في تونس والمغرب ثم بعد ذلك الجزائر في 53 مرحلة فاصلة عندنا في الجزائر ما بين أكتوبر 46؟ وما بين بداية عام 52 تغيرت موازين تمثيل الحركة الوطنية الاستقلالية وتمثلت في إرسال وفد بالكامل يمثل الحركة الوطنية الاستقلالية يرأس هذا الوفد الأستاذ المغفور له بإذن الله عز وجل محمد خيذر وهو شخصية تملك انتماء عربي إسلامي راقي جدا وهو برلماني سابق لتمثيل الأهالي في البرلمان. الفرنسي وله مكانة كبرى في نضال الجزائر في الداخل وفي الخارج ومعهم أيضا الأستاذ الرئيس أحمد بن بلى الذي احتضنته مصر عبد الناصر والذي كانت له علاقات رائعة طي وطيبة مع المخابرة المصرية ممثلة في السيد الأستاذ المغفور له بإذن الله عز وجل فتح الذيب بعدين نضال هؤلاء الرجال منهم محمد يزيد الشيخ بيوض ممثل لي طيار فرحة عباس وهو طيار وطني لكنه أه أه يختلف عن الطيار الاستقلالي وأيضا رواد جمعية العلماء المسلم الجزائريين يأتي على رأسهم الأستاذ العلامة الكبير محمد البشير الإبراهيمي والفوثيل وارتلاني وشخصيات كبيرة كان لها المكان الكبرى في القاهرة في هذه الفترة هذا احنا في, آآ آآ في حوليات الجزائر نسميهم الوفد الخارجي هذا الوفد الخارجي بدأ يتصل بالمصريين في بداية ثورتهم ماذا لو اندلع شيء ما في أفاق الجزائر ماذا سيكون موقف المصريين وكانت الاتصالات الأولى مع الأستاذ ناجيب رحمة الله عليه ثم بعد ذلك عبد الناصر وللأمانة والتاريخ هذه الأشياء مكتوبة عندكم في القاهرة في رسائل الدكتورة رسائل ماجستير ومفصلة تفسير جيد في مذكرات وأعمال فتح الذيب عبد الناصر والثورة الجزائرية ومفصل أيضا في كتابات شخصيات عديدة جدا كتبت تاريخ الجزائر من وجهة نظر مصرية أو على الأقل من الأرشيف المصري لكن أنا نقول أن الوفد الخارجي لعب دور كبير جدا في توعية المصريين أولا والممثليات العربية والعالمية الثانية أسيوية وإفريقية بمأساة الجزائر ولذلك كانت عيون الفرنسيين والمخابرات المصرية تراقب الجزائريين في الأزهر وجمعة فؤاد الأول إلى غير ذلك مراقبة شديدة من خلال الملفات والمراسلات إلى الكيدورسي وزارة خارجية الفرنسية أو وزارة الدفاع إلى غير ذلك لكن الأمنة والتاريخ المجالس والمنتديات وحتى المواليد والاحتفالات كان يلقى فيها الجزائريون الكرامته ويسمح لهم بالحديث عن مأساة الجزائر إلى غاية بداية تفكير مجموعة طيبة من أبناء هذا الوطن العزيز الجزائر في الالتحاق بما يقع في تونس وما يقع في في المغرب أي إشعال الثورة ولذلك لابد لنا من سند إعلامي لابد لنا من سند مادي فكانت الاتصالات الأولى ما بين بنبلة ومن فتح الذيب ومن خلال تبليغ, تبليغ حاجة الجزائرين إلى سند ولذلك لما التقى أحمد بن بلا في 54 قبل اندلاء الثورة بحوالي شهرين أو 13 قلهم عبد الناصر كلام جميل اسمعوه جيدا من فم مؤرخ صادق القول لا يكذب عليكم ولا يدائن أبدا قلت قال عبد الناصر أنتم تعلمون يقينا نحن أمنا نعيش مذلة كبيرة في وسطي حكومات رجعية كبيرة ولا أسمي لكن أنتم تعلمون يقينا أن لنا علاقات اقتصادية جيدة مع الفرنسيين ونحن لا نملك إلا شحنا من القطن المصري لكن للأمانة والتاريخ إن عزمتم على فعل شيء ما فسوف نؤيدكم بشرط هو أن تكون هناك عمليات نوعية تستطيع أن تصل إلى العالم فتؤيدكم الثورة المصرية <تصفيق> وسوف يعيش الشعب المصري الفقر الذي عاشه من ألف السنين، لكن تأكدوا أننا سنكون مع ثوار الجزائر وفعلا وللأمانة والتاريخ ثم أعطي الكلمة إلى صديقي الفاضل صلاح الدين الأخضري لا لا لا الإعلان على الثورة بدأ التفكير فيه نهائيا في 23 أكتوبر في 23 أكتوبر ارتقى فيتية متميزون احنا نسميهم في لغات الأكاديميين الخمسة زائد واحد اللي هما بوذياف محمد بوذياف احنا نسميه عندنا في وسائل الإعلام الطيب الوطني, الوطني. الشخصية الثانية رجل رباني أقول كلمة رباني وأنا أعتقد أنا نجلة ومن خلالها الأستاذ طلعت إسمائيل يفهمون هذه الكلمة رجل متدين لكن رجل يملك وعي سياسي كبير هو محمد العربي بن مهيدي الشهيد محمد العربي بن مهيدي الذي اشتشهد في 4 أبريل 1957 على يد الجلادين ويأتي على رأسهم الجنرال أوساليس وكان يسمى الحكيم والشخصية الثالثة هو ديدوش مراد هذا رجل أنيق من عائلة برج عندنا من مدينة أو من في العاصمة اسمها المدنية سالون بيه المرادية المرادية نعم والشخص الرابع هو أول, أو أول رئيس للبرلمان الجزائري الأستاذ بيطاط رحمة الله عليه ثم اجتمع هؤلاء مع كبير هؤلاء الستة كبير هؤلاء الستة اللي هو بمبو رحمة الله عليه هو شاب عمره 31 عام لكن كان أكبرهم سنا نسميه شيخ المجاهدين يلتقوا في مدينة في ضاحية من ضواحي الجزائر الغربية نسم تسمى لا بونت بيسكاد هذه لا بونت بيسكاد هي المكان الذي التقى فيه هؤلاء الستة لتقرير متى تكون الثورة نعم. نعم. اليوم والساعة اليوم والساعة وحذروا الخطوط العريضة لبيان أول نوفمبر ربع وخمسين واقتنعوا قناعة تم أن الأول من نوفمبر يسمى في الكتابات الإفرنجية ليلة كل القديسين عيد كل القديسين, عيد كل القديسين. وكانت شرارة الاندلاع نعم, نعم. وحمل بوذياث من خلال الإشاوي صحفي متميز يملك لغها لغة فرنسوية جيدة لأن البيان كتب ثلاث مرات بيان الشعب الجزائري بيان إلى جيش التحرير وبيان جبهة التحرير الوطني مم. البيان الذي حمل إلى القاهرة أرسل عن طريق بيرن عن طريق سويسرا بأنذاك بالمورس ثم كتب بشكل جيد وأعطي لي أحمد سعيد صوت العرب من القاهرة مم. فقرأه وفي اليوم الثاني أعلن عبد الناصر تأييده للثورة التي وقعت في الجزائر فقد كان يبحث عن عشر عملية نوعية لكن أبطال الأوراس الأشام عملوها بالمصري فكانت ثلاثين عملية كبيرة عظيم عظيم يا أشكرك دكتور بالغيز ولكن في الحقيقة تتحدث كما لو أنك تختم الحديث أنت لم تفعل سوى أن تفتح الشهية من جديد أريد أن أستمع إلى صديقي دكتور عبد البديع قبل أن نستمع أيضا إلى ما لدى الإخوة هناك في استوديو القاهرة أعتقد إنه هذه التواريخ المهمة تحتاج الكثير والكثير من التفريعات والإضافات وأعتقد إنه ثورة الأول من نوفمبر. يعني ما زالت حتى اليوم كل يوم بيتكشف جديد وكل يوم أعتقد بيتم تقديم جهود إضافية لتوثيق وأرشفة هذه التواريخ المهمة من خلال الاستماع إلى أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر من خلال الاستماع إلى يعني التراث الشفاهي الناس المعمرين الذين اقتربوا ربما من أحداث الثورة أعتقد أن هذه الثورة يعني تحتاج إلى الكثير من الكثير من الكتابة ومن التوثيق ومن الأرشفة واستخدام التقنيات الحديثة لنقدمها للأجيال القادمة ولكن ربما زميلي العزيز صلاح الدين الأخضري ربما نعود لصوت العرب من القاهرة ونستمع إلى ما يراه ذلك نعم ما يرى سلسطرعة إسماعيل والزميل نجلاء السروجي بداية أنا بشكر دكتور محمد الأمين بالغيث على هذه اللمحة الشاملة عن الثورة الجزائرية التي استحضرنا معه يعني كل ذكريات هذه الثورة بتفاصيلها هذه ثورة ثورة المليون شهيد التي سطرها التاريخ يعني أعتقد أن على مستوى العالم يعني من أعظم الثورات التي سطرها التاريخ نحن في صوت العرب نحتفل بهذه الثورة بشكل خاص يعني فصوت العرب كما ذكر ضيفنا العزيز في الإزاعة الجزائرية لها دور يعني كما ذكر نحن تشرفنا بإعلان أو البيان الأول من نوفمبر ولكن أيضاً صوت العرب كان لها دور في نقل كثير من الرسائل للثوار الجزائريين عن طريق الموجات الخاصة بإزاعة صوت العرب أستاذ ذا طلعت إسماعيل مدير تحرير جريدة الشروق المصرية يعني لو تحدثنا عن الخطاب الإعلامي في هذه الفترة إلى أي مدى كان عامل مساعد ومهم في نجاح هذه الثورة يعني بداية أستاذ نجلاء دعيني أحيي الأشقاء في الجزائر في ذكرى الأول من نوفمبر التي إنه لها كل تقدير واحترام ونحن ت يعني القاهرة مع الجزائر في هذا الحدث الكبير وأحيي السادة صلاح الدين الأخضري والدكتور محمد الأمين الذي يعني بأمانة شديدة جدا استمتعت بما حديثه ويعني عرضه الرائع لأحداث تاريخية هي عادة ما تكون جافة لكنه هي استطاع أن يصل بنا بشكل, إلى سلس بشكل سلس جدا يعني دائما التاريخ والمؤرخين ربما يكونوا يهتموا بتفاصيل في بعض الأحيان قد تكون جافة بالنسبة للمستمع لكنها وصلتنا بأفضل ما يكون وأحيي أيضا صديقنا الدكتور عبدية ونتمنى له إقامة طيبة في بلدي الثاني الجزائر ونتمنى أن نراه في القاهرة على خير إن شاء الله, إن شاء الله. بداية أيضاً يعني أود أن ألف النظر أنه ونحن نحتفل بالأول من نوفمبر أو التي كلما ذكر الأول من نوفمبر والثورة الجزائرية يذكر جمال عبد الناصر القاهرة تستعد الآن الاحتفال بما ميلاد عبد الناصر وهناك استعدادات ولجان بالفعل شعبية وقومية تستعد لهذا الحدث الكبير وأعتقد أنه في ظل الاحتفالات لابد أن يأتي الحديث أيضا على الثورة الجذائرية وما يعني قام به جمال عبد الناصر ليس حديثا عن المساندة أو المساعدة بقدر ما هو كان انعكاس لرغبة حقيقة. في التحرر من الاستعمار للوطن العربي كله وكانت الثورة الجزائرية نموذجا ملهما لكل الثوار في العالم وقدمت يعني تضحيات كبيرة جدا كانت يعني بالنية عن شعوب كثيرة جدا يعني يمكن ربما في أمريكا اللاتينية ربما في آسيا ربما في أكثر من ما هو في أفريقيا طبعا التي ننتمي إليها جميعا كانت يعني هناك إلهاما وكان هناك حجر يعني نوع من الشحذ الهمم للانطلاق ضد الاستعمار الغربي وأعتقد أنه عندما نتحدث لابد أن نسأع أن هذه الهمام وهذه النشاطات وهذه التضحيات ما كان لها أن يعني تأتي في بدون الإعلام. وبالتالي كان الأخوة في الجزائر وكان القائمين على الثورة الجزائريين وضلهم واعيين بهذا الشكل ووصلوا في وقت كانت صوت العرب تمثل يعني نافذة ووسيلة كبيرة جدا للتواصل بين الدول العربية أو ال ال الوطن العربي الكبير وأنا أصر على كلمة الوطن العربي الكبير رغم أننا نمر بمراحل تاريخية فيها نوع من التراجع والحديث عن العروبة والحديث عن الوطن العربي ربما يكون ليس يعني بالقدر وبالزخم الذي كان عليه في فترة الثورة الجزائرية لكن الإعلام لعب دورا كبيرا جدا وكان مساندا وكان يعني في مصر كان الدكتور الأمين تحدث عن بعض الأخوة الأشقاء المقيمين كانوا في القاهرة ويتحدث في منتديات فده جزء أيضا من الإعلام لأنه يغفل أنه التواصل المباشر وليست عندما نتحدث عن الإعلام أنه الصيغة التقليدية في الإذاعة ربما يكون وتيحت منصات للحديث عن الصورة الجزائرية وإعطاء الشعب المصري الشعب المصر كله يعني كان منتفذاً ومساندا للصورة الجزائرية ومرحبا ويتتبع بالأذن وبال القراءة لما يدور في الجزائر لحظة بلحظة وكان قلبه مع الثوار وكان م. يعني داعماً بكل ما كان يدعى م. حتى للمساهمة الرمزية كان يلبي وهذا كل الإعلام هو الذي لعب دورا وكان ينظر إلى الصور نظرة إجلال يعني طبعا, طبعًا هذا نوع من, من قد يصل إلى التقديس يعني م. نحن آه آه أنا ربما يكون عمري آه من عمر التحرر يعني م. لم يعني لم أولد وقت الأول من نوفمبر لكن ولدت في الشهر الذي تحقق في حلم الاستقلال الجزائري م. في 62 فبالتالي لكنه كل هذا تم نقله إلينا نقله صح. نقلا أمينا مهم. لحظة بلحظة من سبقونا و يعني هذا الإحساس القومي والانتماء العروبي والذي مسرته الثورة الجزائرية وما رد إلينا فيما بعد وما لذال حتى الآن مهم. نحن في صوت العرب الآن نحتفي بهذا الحدث وهو من وجه نظري ليس حدثا تاريخيا بقدر ما أنه صح. يعني اتطلع للمستقبل عندما كنا لدينا أهداف لا محددة، لكن مم. لدينا رغبة حقيقية للانتصار على كل ما يمثل تحديا لنا. مم. وكان هناك يعني استعمار استيطاني كان يعتبر أن الجدائر جزء من فرنسا يعني ما يعني ما هذه كانت يعني سنوات طويلة جدا. إحنا نتحدث من 1830 ثم نتحدث في 1957 وتسعمائة حوالين فكرة إن احنا نخرج من هذا والاستقلال كان صعب جدا. سنوات. أه لكنه مم. لم يكن صعبا على أصحاب العزيمة. مم. أصحاب الهدف الواضح وهذا ما نفتقده ربما في الفترات الأخيرة وهذا ما غيب عن أوطاننا يعني فترة يعني استمر الانتهاء واستمر التقدم وبالتأكيد نتمنى أن تكون الاحتفالات بثورة الأول من الفاتح هي استلهام جديد لكل عروبي وكل العرب من المحيط الخليج أن يعوا درس أنه عندما نريد نستطيع أن نحقق ونستطيع أن نفعل هذا ما أراه في الاحتفالات من الأول المذبّح التي أهن على الأشقاء في الجزائر. أستاذ الزميل العزيز في الوزارة الجزائرية الأستاذ صلاح الدين الأخضر. أعتقد يعني أن كثير من الدراسات والأبحاث قامت حول هذه الثورة وتم تحليل كل أحداثها أعتقد بشكل أكاديمي عالي جدا. يعني لو حدثنا عن أهم يعني ما خرجتم به من هذه هذا طبعا هذا السؤال موجه لكم في الإزاع وخاصة لضيفك العزيز الأستاذ محمد الأمين بالغيث الأستاذ الجمعي والمتخصص في هذا الشئ يعني ما ما خرجتم به من هذه الثورة من بعض البنود التي ممكن أن يسير عليها الشعب الجزائري الآن للحفاظ على مكتسبات هذه الثورة شكرا لك الزميلة العزيزة <تصفيق> الأستاذ الفاضلة نجلاء سروجي أولا شكرا مضاعف لأنه أنا لاحظت أنك استجبت بكرم جم لفكرة أن نعدل أيضا في المحاور التي كان علينا أن نختارها سويا في هذا الحديث الشق الإعلامي الذي تفضل به الأستاذ طلعت إسماعيل ممتاز جدا وأنا شهيتي مفتوحة للحديث فيه ولكن ما دمت ladies ما دمت قد اقترحت أن يتحدث الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث في الشأن الذي أسلفت فليس لي إلا أن أستجيب تفضل آه شكرا آه سيد الفاضل نجلا في الحقيقة صوت العرب من القاهرة كان موسيقى خاصة في نفوس الجزائريين نحن عندنا الرئيس المغفور له بذل الله عز وجل هواري بومديان كان يقول أن عيسى مسعودي من صوت الجزائر المكافح المناضلة من تونس هو خمسين بالمئة من الثورة والنصف الثاني هو ما قلبه ثوار الأورس والجزائر قاطبة صحيح الإعلام لعب دور كبير جدا في هذه الثورة المباركة وطبعا إحنا لا نزال إلى اليوم وإحنا في فتية صغار أنا أكبر أسن بست سنوات من الأستاذ طلعت إسماعيل أنا من مواليد ستة وخمسين أنا عرفته على الأقل وأنا أعي جيدا استقلال الجزائر بالكامل من خلال الموسيقى الرائعة والأغاني الثورية التي كانت تأتينا من القاهرة ونبثها في كثير من مراكز البلديات في الجزائر قاتبة لفترة كاملة دكتور ستتفضل وتفتح لنا قوسا للحديث مثلا في أثناء ذلك عن ميلاد نشيد الثورة الجزائرية من القاهرة نعم أيضا نعم, نعم أنا نقول الفاضل الكريمة أن مصر كانت القاعدة الخلفية للثورة الجزائرية هذه بالأمانة والتاريخ وهذه القاعدة الخلفية هي التي كانت السند العظيم لثوار الجزائر لفطرة طويلة جدا بل أكثر من ذلك احتضنت الجزائريين على اختلافات مشاربهم على اختلافات ألوانهم على اختلافات ألسناتهم ففيهم الفرنكوفوني كفرحة عباس الذي لا يتكلم إلى الفرنسية كما احتضنت البشير الإبراهيم الذي كان يملك سجع الكهان عربتها الراقية المتميزة وأيضا كانت قد احتضنت محمد خيذر وحمد بن بلى ومحمد يزيد وكل هؤلاء الرجال الكبار على اختلاف مستوياتهم ونضالهم في تاريخ الجزائر في خمسينيات القرن الماضي لكن للأمانة والتاريخ الثورة الجزائرية الآن أخذت حيزا كبيرا في الدراسات الأكاديمية أنا كنت مقيما بالقاهرة في من نوفمبر تسعة وثمانين إلى شهر جوان 1990 وحضرت مناقشات عديدة للجزائريين وحضرت مناقشات عديدة لمصريين في شهات الماجستير والقاهرة في عين شمس في جامعة القاهرة في جامعة الإسكندرية وفي معهد الدراسات الإفريقية أيضا بالقاهرة الثورة الجزائرية أخذت حيز طيب في دراسات العرب ودراسات الجزائريين وفعلا أنت تعرفين أيها السيدة الفاضل الكريمة أنا الدراسات تتطور وتتنوع وتتعمق بتمكن الجزائريين من الوصول إلى الشهادة شهادة الأحياء شهادة المشاركين في الفعل الثوري 54-62 وكذلك الوصول إلى الوثيقة المادية أو الوثيقة التاريخية المكتوبة في متاحف الدنيا في دور الأرشيف في القاهرة في سوريا في تونس في باريس في مارسيليا في دور الشرطة وبالتالي الآن أصبحنا نملك. حيزا ونملك ذخيرة طيبة من الدراسات متعلقة بتاريخ ثورة الجزائر لكن أن تعرفين أن ثورة الجزائر هي سبع سنوات ونصف وشهدائنا مليون ونصف يا إخواننا المصريين مليون ونصف شهيد وعشر ملايين من الشهداء من 1830 إلى 1862 فأنقول أن كل شهيد يحمل اسم هو عنوان رسالة ماجستير أو رسالة دكتورة في الجزائر لكن للأمالة والتاريخ أنه إلى غاية الآن تقريب 2017 هناك ما يزيد عن عشرة ألاف أطروحة ماجستان ودكتورة تتعلق فقط بتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ما هو مخصص للثورة 54-60 تقريب ما نسبته ما نسبة 40% بل فتحنا تخصص من حوالي 15 عام يتعلق بتاريخ الثورة الجزائرية بعدما كانت تدمج ضمن تاريخ الراهن أو تاريخ الجزائر المعاصر أو تاريخ الحركة الوطنية الاستقلالية للأمانة والتاريخ الكتابات الأكاديمية والكتابات الجميعية نجد صعوبة في توزيعها والاطلاع عليها نحن نعد الآن تقريب نصف المجتمع المصري نعم أنا أعرف أن مصر مائة مليون م. نحن الآن ننهز إلى الواحد والأربعين مليون أن تستطيع أن تبلغ لعشرات الجامعات وعشرات المراكز البحثية وعشرات أماكن الأرشيف أطروحة جامعية بالكاد يطبع منها عشر أو خمسة نسخة هو من الصعوبة بمكان لكن الأمانة والتاريخ الطبع في الجزائر على الأقل منذ, منذ, منذ الألفية الثالثة منذ سنة 2000 و 2001 الطبع طبع الكتب وطبع الدراسات متعلقة بتاريخ الجزائر العامة وتاريخ الثورة يأخذ حيز كبير جداً باللسانين باللغة العربية وباللغة الفرنسوية ولذلك هذه الدراسات فتحت شهية الشبان الباحثين في تاريخ الجزائر وتاريخ الحركة الوطنية وعالجوا قضايا في فترة من الفترات كانت قضايا شعبوية هي قضايا النضال هي قضايا الشعر والخطابة هي قضايا الحماس القومي الذي كان يتمتع به العرب في هذه فترة الستينية في سبعينيات الآن الدراسات الأكاديمية الجادة أصبحت تأخذ حيز زماني كبير جدا قد يزيد عن عشرين سنة وبالتالي تقديم عمل جيد خلال 20 سنة يحتاج إلى مؤسسة محترمة تستطيع أن تبث هذه المعرفة على الأقل بين المراكز الجامعية والمكتبة الجامعية ولذلك الآن هذه الدراسات هذه الأعمال هذه الأبحاث وبالمناسبة بعد النستالجية بعد الجانب العاطفي بعد الحميمية المؤرخون الآن المؤرخ عقلاني بدأ يعالج الخلافات التي وقعت أثناء الثورة بدأ يعالج المطبات التي وقعت في الثورة وهذا شيء طبيعي جدا لأنه بعد شهر العسل يبدأ الصدام بين الزوج والزوجة على تقسيم غرف البيت فشيء طبيعي جدا أنه الآن عند نجيل يتواصل بشكل كبير جدا مع جميع عنعاء الدنيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك وإلى غير ذلك الآن بدأنا نقرأ قراءة هادئة قراءة عقلانية لتاريخ الثورة خاصة أن الجيل الباحث من موليد 65-66 إلى غاية 1970 هو جيل لا تربطه بالثورة إلا العراقات العاطفية أن أسلافه وأن جده في يوم ما كان فائرا بالأوراس أو بالونشريس أو بالصحراء الجزائرية الكبرى وبالتالي يريد أن يعرف الحقيقة من خلال الوثيقة المادية من خلال الشهادة بعيد عن نستالجيا بعيدة عن العواطف الكاذبة فشي طبيعي جدا أنه الآن دراسات أصبحت أكثر رسانة مما كنا نقرأ في تسعينيات القرن الماضي والأكثر من ذلك فيه تنوع للشهادات تنوع الشهادات تنوع الأخبار تنوع عدد الأرق الأرقام التنوع العلاقات التي كانت تربط مثلا الجزائر بمصر الجزائر بتونس الجزائر بالمغرب القاعدة الخلفية للجزائريين العلاقات بالدول الاشتراكية دول أوروبا الوسطى العلاقة مع الاتحاد السوفيتي أين هي من المسائل مهمة جدا أنا وددت قبل الاسترسال في هذا الموضوع أن أخبر السيدة نجلاء ومن خلالها طلعت إسماعيل ومن خلالهم مستمع صوت العرب من القاهرة أن اندلاع الثورة لكم لم يكن يعلمه من غير الستة أو من غير الستة زائد ثلاثة اللي هما تسعة الوفد الخارجي مع الستة الذين حرروا البيان من غير هؤلاء لم يكن يسمع باندلاع الثورة إلا اثنان عبد الناصر وسفير غوسلافية وعندنا في الجزائر خارج هذه الدائرة ثلاثة زائد ستة لم يسمع بتاريخ اندلاع الثورة إلا واحد رغم أنه كان عميل لفرنسا ولكن كان يملك شيء من المرؤة هو قائد دائرة خنشلة الذي كان قد حرر وأنقض واحد من أبطال الجزائر هو عباس الغرور من الموت لأنه كان يشتغل طباخا عند حاكم دائرة خنشلة بمعنى ذلك حاكم خنشلة زائد خمسة زائد واحد من الأبطال الذين اجتمعوا في الرئيس حميدو ثم ثلاثة من الوفد الخارجي أيت حمد وبن أي تحمد وبنبلة ومحمد خيذر فقط ثم بعد ذلك عبد الناصر وسفيري غسلافيا هؤلاء فقط لسرية العمل ولكطورة العمل ومن الذين كانوا يستمعون أو الذين كانوا يعلمون ما سيقع في ليلة الفاتح من نظمبر 54 التي نسميها عندنا في لغة نستالجية وسامحوني هي أغنية وأنشودة جميلة لم يلحنها بتوفا أبدا <تصفيق> جميل. جميل. جميل. <تصفيق> شكرا لك الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث، ولكن قبل أن أحيي الكلمة إلى زميلتي الأستاذة نجلاء أود أن أضيف لو سمحت فقط أن تتحدثت عن إجابة على سؤال سيدة نجلاء عن مدى اهتمامنا العلمي والأكاديمي بالنسبة لكتابة التاريخ أذكر فقط بأنه أولا الدولة الجزائرية المستقلة منذ 62 تعمل على إشاعة الثقافة التاريخية في على جميع المستويات وخصوصا بالنسبة للمنظومات التعليمية والتربوية لا. من الابتداء إلى الجامعة وزادت على ذلك أن تطورت نوع من الثق... هذا بين قوسين يعني أثر في السلوك الثقافي لنظام الحكم في الجزائر المستقلة لدرجة أنه مثلا الأغنية والفيلم السينمائي وكل أشكال التعبير تأثرت بهذا المد كما أشار الدكتور بلغيث إلى فترة الستينيات والسبعينيات التي كانت فعلاً وده دور مهم جدا لا. يعني دور زنلي سوز صلاح الأخضر يعني إلى, إلى جانب ما ذكره السوز الدكتور محمد الأمين بالغيث يعني إلى جانب هذه الجهود البحثية والأكاديمية نعم. في شرح وتحليل ورصد أحداث ثورة أعتقد أن يعني أننا لقيت هناك جهود كثيرة جدا وجهود تتوازى مع هذا الدور الأكاديمي والبحثي يعني أنا كنت اليوم في معرض الجزائر الدولي الكتاب وساعدت جدا من أنهم يقيمون احتفالية خاصة أو قسم خاص في معرض الجزائر الدولي الكتاب بعنوان موعد مع التاريخ وموعد مع التاريخ هو موعد مع أحداث ثورة نوفمبر نعم. بالتحليل وبالشرح أيضا كنت منذ قليل قبل أن نبدأ هذه أحداث وقائع هذه الندوة كنت مع المخرج مراد الذي ينتج فيلما وثائقيا يتحدث ويتناول حي القصبة وما دار في حي القصبة وكل هذه التفاصيل والأحداث التي تتعلق بالثورة فأعتقد أنه إلى جانب هذا الدور الأكاديمي والدور البحثي الذي يقوم به بامتياز الأساتذة الجامعيون، فهناك دور أيضا على الإعلام وعلى الوسائط الفنية الأخرى الم... وده يمكن بخليني أعود مرة أخرى للزميل نجلاء سروجي والزميل الصحفي الكبير رسول صلعة إسماعيل وأسأل عن يعني أن نوسق التاريخ بأشكال مختلفة ليس فقط بالدراسات الأكاديمية ولكن بوسائط مختلفة يعني أنا كما يقول المعرفون دائما أو استعير قول أحد السادة السادةز التاريخ إنه هذا التاريخ يعني لا يمكن لا بد أن نعتبره هو بنسبة لقائد السيارة وهذا التاريخ هو المرآه العكسة المرآه العكسة التي تعكس لقائد السيارة الخلفية التي ينبغي أن يرصدها وأن يراها وأن يتأملها بشكل جيد ليستطيع أن يقود السيارة وليستطيع أن يتقدم للأمام في فأعتقد أنه يعني اهتمامنا بالتاريخ واهتمامنا بالواقع التاريخية لابد أن يكون بوسائط مختلفة وهذا ما أود أن أطرحه على الكاتب الصحفي سيدس طلعت اسم وأن والزميلة نجلاء السروجي أنا لو سمحت دكتور عبد البديع قبل أن نحيل كلمة إلى الأخت نجلة أريد أن أضيف تعقيبا عطفا على قولك فقط أنه أنت ذكرت أعتقد صديقنا مراد أزناجي نعم. وهو باحث مشهود له ب. مركز وطني متخصص في الدراسات والبحث في تاريخ البقاومة وثورة التحرير. تابع لوزارة المجاهدين مم. وليس لوزارة الثقافة مم. وهو مركز مشهود له بأنه قدم كثيرا من الأعمال وقد شرفت بالعمل فيه أيضا نعم. فترة رصينة على, على الأفلام أيضا نعم. الكتابات والأفلام ومختلف الوسائط و. يشتغل أيضا مع وزارة التربية وقطاعات أخرى على إشاعة هذه الثقافة في المؤسسات التعليمية والتربوية بالذهاب إلى التلاميذ والطلبة وهذا ما أود أن أسأل فيه الأستاذ طلعت عن لأنه أنا أتصور أرجو ألا أكون مجحفا في ذلك أنه جيل معين جيلنا إحنا مثلا كبر على ثقافة تاريخية معينة كبرنا على عبد الناصر وبنبلة وبوميدن الجيل بالنسبة للجزائر نحن نقول الآن ما الذي يحدث في مصر الشقيقة كيف يتلقى الجيل الجديد هذا الجيل جيل العصر الرقمي كيف ينظر إلى أشقائه في الجزائر إلى من يهتم منهم بالشأن التاريخي إلى تاريخ الجزائر وهذه الثورة التي اندلعت بفضل مساندة كبيرة مثلا من أشقائها المصرية يعني أضف إلى هذا ماذا عن دورينا نحن في تقديم هذه الأحداث التاريخية ومن خلال الإعلاميين الدول. طبعا نعم، أيضا نعم نعم نحن كنا مجحفين في حق الأشقاء في القاهرة طبعا على هذه التوضيحات وهذه التعليقات الجميلة والأسئلة هذا الكم من الأسئلة الذي وجهتموه لضيفي الأستاذ طلعت إسماعيل وهو طبعا يعني إن شاء الله حير الدرق أرجو أن أوفق يعني في إن الإجابة على هذا الكم وهذه الحزمة من التساؤلات يعني بلا شك أن الوثيقة أو التأريخ أو الكتابة التاريخية في الدراسات ربما يعني لها متخصصين ولها باحثين ولها مهتمين ولها دارسين لكن الأهم أن تصل إلى ال أجيال الجديدة ان تصل إلى العقول بمفهومها بطريقة أوسع وأكثر مم. شمولية وهنا الإعلام بوسائله المتعددة مم. يعني حتى الحديث الأحدث منها نحتاج إلى النقف نقف يعني وقفة جادة وحقيقية وأن ننظر إلى الأجيال الجديدة بعين جديدة أيضا لأنه ليس بالضرورة ما ربيت أنا عليه ورب وربي عليه الزملاء مم. سواء في النفس الجيل. هم يكون أبنائنا يعني أنا عندي أبناء في مرحلة جامعية وهؤلاء يعني بأخذ منهم مؤشرا على مدى اهتماماتهم ربما هناك انحصار في التعامل مع الكتاب مع الدراسات الجادة بالمفهوم التقليدي الذي تربينا عليه وهناك نزوح للوسائط الجديدة والتعامل معها ويعني لديهم ربما يكون حفظهم كان أفضل في التعامل مع اللغات الأجنبية في مصر يعني ربما تكون الأشقاء في الجزائر رُتِيحت لهم يعني فرصة اللغة الأخرى الفرنسية ربما تكون مساعدة لهم في التعامل والتواصل مع الغرب لكنه نحن أهملنا في فترة من الفترات اللغة الأجنبية لدى الناشئة الآن استعدنا بأكثر بيوت الآن ربما لديها سنائية وسلسية اللغة فبالتالي هؤلاء يعني أسبقون بخطوات أبائهم وأجدادهم بالضرورة في التعامل مع العالم الجديد وهذا يحتاج من الإعلاميين ويحتاج من القائمين على الشأن الثقافي أن يحولوا ما هو في المتون إلى أشياء ملموسة وأشياء يعني تلقى صدى لدى هؤلاء الناسية، وبالتالي لابد أن ننظر إلى يعني لا نستخف ربما حتى الآن الوسائط الجديدة السوشيال ميديا والال هذه ربما نكون نحن كجيل يعني ربي على طريقة تقليدية ننظر إليها بنوع من الاستهانة أو عدم التقدير الكامل لها وهي أيضا سترشى كما الدكتور الأمين تحدث عن أن الدراسات ربما بعد فترة الباحثين الجدد أو الذين لم يعاصروا الثورة نفسها كانوا أكثر عقلانية في التعامل حتى مع الخلافات التي حدثتون هنا أو هناك وهذا أمر إنساني طبيعي جدا فبالتالي لابد أن نحن نرى نظرة جديدة وننظر إلى الأمام حتى كل ما لدينا من وصاية جديدة نحن نعيب عليها أنها يعني تبث الشائعات أو أنها هذه الوصاء سيتم يعني ترشدها وسترشد فلا بد أننا كل لدينا رؤية مستقبلية للتعامل مع عندما يعني تكون هناك في تعامل أكثر جدية وأكثر يعني في في لغة التواصل أن يكون لها من الثقة من التعبير باللغة الإنجليزية credibility الثقة تعلو قليلا وأنا أعتقد إنه استخدام الإعلاميين لها بكثافة الوعين يعني المهنيين سيغير من المنظور وهناك اجتهادات هنا في القاهرة وأنا منغمس في بعض الورش الإعلامية المهنية التي تحاول أن تستفيد من الوسائط الجديدة بحيث أننا نحاول ما هو متون وما هو جامد إلى يعني دم ولحم وتواصل مباشر مع الأجيال ويحضرني هنا أيضا حتى لا يا أستاذ النجلاء والزملاء في الجزائر الشقيقة نقطة مهمة جدا. في ثورة الجزائر والباحثين أشار إلى الدكتور الأمين وهي خاصة بمسألة التعدد بين ااا أنه جاء إلى القاهرة القاهرة احتضنت من يتحدث الفرنسية فقط ومن يجيد العربية يعني بنوع من كما وصفه هو يعني الثج يعني الكوهيان وما إلى ذلك هذا هناك كان إطلالة متنوعة واحتضنت القاهرة الآن نحن نحتاج في وطننا العربي بشكل كامل الرؤية أن قوتنا في تعددنا، صح. وليست في أحادية النظرة، وليس في أح... فهذا ربما الجيل الجديد يريد أن يلم ذلك م. يعني نحن نريد أن نربي أجيالا على نفس الطريقة نمطية في التفكير، هم يودون التحرر م. من هذه ويرونا حتى في بعض القضايا الأخلاقية التي ننظر إليها بنظرة. تقليدية في في يعني أعتقد أن الإعلام في القاهرة الآن كان منذ فترة وجيزة كان يتحدث في قضية شائكة جدا وال الأدناء الجديدة ربما ترى أن حالة من الانزعاج لدينا ككبار في السن وهم يتعاملون مع الموضوع بمنتهى البساطة ويرونه أنه تعدد قد يكون لنا يعني من مورسنا الديني والتاريخي والتاريخ أنا عايز أسأل السؤال دكتور استصﻻط يعني حضرتك ذكرت أن الأجيال هي أكثر انفتاحا على وسائل الرقمية وما إلى ذلك البعض منهم يسأل يعني ما أهمية وما جدوى الاحتفال بالشكل سواء في الإذاعة أو التلفزيون بهذه الثورة أو حتى يعني نحن كنا في شهر أكتوبر نحتفل ب6 أكتوبر مرور 44 وأربعين سنة وثورة الجزائر 63 سنة يعني هل يعني يصل إلى أبنائنا أو إلى المتلقي عموما أن الاحتفال ليس مجرد تذكير بالحدث فقط ولكن أعتقد أن هناك غاية أسمى وأكبر من هذا وهو يعني التعريف بما مدى يعني وقيمة ما دفع في هذا الوطن. بلا شك لابد بد أن ننقل الأجيال الجديدة يعني يعني حجم التضحيات م. التي يعني دفعة. في الوطن العربي من محيط إلى خليجي حتى نصل إلى هذه المرحلة. <تصفيق> ربما نحن الآن يعني مرنا بفترة من الضعف في فترة فنحاول الآن نتلمس في كل الوطن العربي أن نرى المستقبل بطريقة أخضر أمامنا تحديات جمة يعني وهناك التحام وهناك ضغوط يعني ربما كانت أكثر من مرحلة الاستعمار المباشر. لا. الآن نواجهها فقيمة إن نحن نتذكر أنا تحدثت في البداية حولين أن الثورة الجزائرية كانت ملهمة في صح. أن هناك إرادة لمجموعة قد بدأت صغيرة جدا ثم توسعت ثم وضعت أهدافا محددة فانتصرت فهذا هو أن نحن نعيد الحديث على أن نستغل المناسبات التاريخية لنقل يعني هذه المفاهيم وهذه القيم ليس سردا تاريخيا أو مم. رغبة للتذكير بالأسماء وهي نجلها ونحترمها مهمة. لكن حتى ننقل الإحساس بقيمة الأوطان وبقيمة أن يكون لدينا من الإرادة ومن الرغبة الحقيقية وإلا يعني دورنا كأباء مم. أو كقائمين على الشأن الثقافي والإعلامي يكوننا نحن مقصرين في حقهم وأنا موجة نظر شايف أن الإعلام حتى هذه اللحظة هو لم يعطي لا الثورة الجزائرية حقها ولا <تصفيق> يعطي الثورة 23 يولو حقا حتى الآن نعم. ونحن نعول على أن الكتابات الرصينة والكتابات العقلانية التي تتحدث لأنه نحن في اختلاف وفي اجتهادات وفي رؤى والمجتمع يمور مخ يعني قد تصل لحد التصادم في بعض الأحيان وهذا أيضا ليس لا يمثل إزعاجا بالنسبة لي لأنه هذه المجتمعات الحية يعني يكون لديها الرأي والرأي المغاير والرأي المخالف و وهذا ما يصنع يعني ال القيمة في القدرة على مواجهة التحديات. فنحن كإعلام في تقديرين مقصرين ونحتاج نجتهد أكتر وهناك محاولات لابد أن تساند الإعلام لما نتحدث عن كم كبير جدا من الأعمال الوسائقية أو من الأعمال آآ آآ او لابد أن أنشر هذا الكلام لابد أن أستغل كل تظاهرة ثقافية كل صالون الجزائر معرض القهر الدولي الكتاب أي كان الحدث لابد أن نستغله بالوصول لهؤلاء شباب بطريقة جديدة نعم. بطريقة يفهمون هم آآ آآ نأتي بهم ونسألهم ماذا تريدون قوموا أنتم على نحن نراق مجرد ننقل خبرة لا نحاول أن نحن نتمثل الشباب لأنه لن أكون شابا على الإطلاق لست أبنائي على الإطلاق الذين يعني في العمر الخامسة والعشرين والرابعة والعشرين يعني فهذا هو يعني لابد أن نحن كأعلمين نقيم رشعاما نتناقش مع بعض نجيب هؤلاء شباب نستمع إليهم بصدق وبجدية وليست مسألة احتفالية يعني أنا هتوقف عن يعني ما ذكرته نحن لم نعطي هذه الثورة حقها كما ينبغي أنا بنتقل إلى زملائنا في الإزاعة الجزائرية المايكروفون معكم نو لم نعطي شكرا للأستاذ طلعت إسماعيل شكرا للصديقة زميلة نجلاء سروجي أعتقد أننا يعني نحاول أن نحيط بالموضوع الآن تفضل الأستاذ طلعت بالإجابة عن بعض التساؤلات الزميلة نجلاء نقلت إلينا انشغالات ربما جزءا من انشغالات الجيل الجديد وأسئلة الجيل الجديد برأيي أنا مشروعة كلها لأنهم لم يشهدوا الصراعات التي ذكرها الأستاذ طلعت وذكرها من قبلها الأستاذ محمد الأمين بشأن الجيل السابق ولكن أعتقد أن مسؤولياتنا كإعلاميين وكمثقفين لا تتوقف بقيت مسألة ما قد أكون أسأت فهمه من أنه تقصير أعتقد أنه قصور أكثر منه تقصير لأن هذه الثورات أكبر من أن يفيها حقها أي إعلام أو أي جهاز أود أن لأن صديقي الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث الأستاذ الجامعي والباحث هو أيضا منتج إذاعي وله في الإذاعة الثقافية الجزائرية برنامج جميل اسمه تاريخ يسجل هكذا فهو يعنى أيضا بالشأن التاريخي في هذا الشق الإعلامي وأعتقد أنه خير مثال أن يحدثنا عن مثل هذه التجربة وأنا كمان يعني يعني إذاعة تحدثنا عن دور الإعلام يعني نحن من خلال منظومة الإذاعة أسبق ومن خلال الأحداث الإذاعية العربية بالتاكيد يعني نتواصل باستمرار صحيح نحن نفعل الآن لتنشيط لتنشيط الذاكرة الثقافية وللتعريف بهذه الأحداث الفريقة والأحداث المهمة يعني أعتقد أنه حضرتك على مستوى الإذاعة الجزائرية تقوم بعمل برامج وثاقية كثيرا ما تشرح هذه التفاصيل وتقدمها للمتلقي المجتمع، فأعتقد أن الإعلام يقوم بدور كبير ومتواصل، ولكن يبقى إنه نحن في عصر العولمة وفي عصر العولمة وعصر إنه لا تستطيع أن ترضى بشيء معين، كل يوم محتاج جديد، كل يوم محتاج تناول مختلف، صحيح. كل يوم محتاج. هذا صحيح. أضيف إلى ذلك نعم. ما أشار إليه أيضاً الأساس. طلعت من أن هذا الجيل بقدر ما نتصور أننا نفهمه لسنا هو، نعم. ولذلك فهم الذين عليهم ن. علينا أن نعدهم أعتقد لأن يتولوا الأمر بأنفسهم. الآن. ويبقى على. ولكن أس... علينا أن... أن نضع بين أيديهم هذه المادة. ويبقى على ستجزتنا ستجزت التاريخ الحديث والمعاصر أن يقدموا لنا صيغة الإجابة المناسبة لعلامات الاستفهام التي هي يعني مشروعه ويطرحها الشاب. نعم صحيح أنا, أنا عندي تجربة تزيد عن 15 نعم في القناة الأولى و. تضاف إليها أو ضمنها ست سنوات في القناة الثقافية أنا أقدم برنامج تعددت أسماءه من التحدي الجزائري إلى التاريخ يسجل إلى الذاكرة والتاريخ إلى مجالس الأندلس عظيم وأنا سأكون سعيد إذا أخبرت أخوانا في مصر درست في الجامعة حوالي 37 سنة لم أجد جمهور يتذوق كلامي ولغتي البسيطة جدا فأنا لا أتحدث بهذه الفصيحة فصاحت يا أغا عرب كما هي في مسلسلات إخواننا في مصر بل أحدثهم بدارجة مفصحة حتى أستطيع أن أصل إلى قلوب الجزائريين الذين لم يتعودوا الاستماع إلى خطيب مثلي في المساجد أو في شيء من هذا القبيل لكن أعتقد أنه الشأن الثقافي والتاريخ له كان كبرى بين الشعوب بما في ذلك الذين لم يتمدرسوا تمدرس جيد وطبعا أنا خلال هذه السنوات الطويلة التي كنت أعد فيها حلقة أسبوعية من 52 دقيقة كنت أتواصل مع جمهور يملك أذن رائقية أذن حساسة جدا للنغمة التاريخية السليمة وبالتالي إذا وددت أن تكون أن تجد أن تلقى مستمعا جيدا عليك أن تكون صادقا معه نعم ولهذا أنا خلال هذه السنوات خاصة في الثقافية الجميلة كما أسميها القناة الثقافية لست سنوات كاملة كنت أتواصل مع جمهور يعد بالألاف لا أقول الملايين حتى لا أكون مغترا لكن أجد صدى كلامي في ما ألقاه من ترحاب وسلام وتحية من الجمهور الجزائري في المعرض الدولي في المحاضرات في مختلف أنحاء هذا الوطن ومن شريحة العزيز. الشباب؟ من الشباب ومن الشيوخ جميل. لا الشباب أكثر, أكثر قدر على الاستيعاب وأكثر قدر على تحميل المحاضرات والندوات وخاصة أني أنا أتكلم برغة حوارية يساندني في هذا صديقي العزيز الإعلامي مراد مسعودان والأستاذ مجبور وبالتالي أنا. دائما أطلب منهم ماذا يريد الذين تلتقون بهم في الندوات الثقافية في الإذاعة وفي غير الإذاعة في المسارح وفي الندوات فيقولون نحن نود من أستاذ دائما أن يبسط الحديث هكذا حتى لا يكلمنا بلغة أبطشر وبالتالي أعتقد أن التاريخ هام جدا في ثقافتنا الوطنية وفي توصيل المعرفة إلى الناس وصحيح أنها تجربة تجربة جيدة بامتياز لأني أجد أذان صاغية وتحت هذه المساحة أتحدث بما أملك من معلومات وبما أملك من قدرة استيعاب ما كنت قد قرأته من فطرة طويلة لكن للأمن والتاريخ أقول أني وجدت من المستمع الكريم الذي لا أعلمه لا أعرفه إلا من أولئك الذين يكتبون عن طريق فيسبوك أو عن طريق تويتر أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي أحسن بألف مرة من طلاب الذين تخرجوا على يدي من سنة 77 إلى اليوم أزل. أشكرك الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث قبل أن أود أن أشير فقط إلى أن أعتقد أن البرنامج يشارف على نهايته ولذلك نود أن نستمع إلى إخواننا هناك في القاهرة الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث قادم قبل البرنامج من صالون الجزائر الدولي للكتاب ويحمل معه كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي تأليف الدكتور علي محمد محمد الصلابي الليبي فتصور لا نعم. أدري ما الذي اقتناه الدكتور صديقي الدكتور عبد المديع نعم. لأنه أيضا كان نعم أنا في الصالون شغوف، أنا شغوف بالتاريخ وشغوف نعم. بالتاريخ والحضارات ويعني معلومة أنني في من خلال إذاعة صوت العرب وبرمج برامج كثيرة جدا تتعلق بالتاريخ والحضارات يعني أنا من خلال بوح الآثار بوح الآثار كيف يبوح الآثار بمكنونه وبحالته وبتاريخه يعني أبرمق حلقات كثيرة جدا عن الحضارات والتاريخ في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي كل بقاع الدنيا. وقد سعدت قبل أشهر قليلة فقط بأن عملنا ندوة مشتركة أنا نعم. أنا وصديقي الدكتور عبد من من القاهرة. نعم. نعم. فيعني شغفنا بالتاريخ يجعلنا دائما نضع هذه العلامات الاستفهام ونحاول أن نبحث على صيغ جديدة وعلى طرق جديدة لتوصيل يعني هذا التاريخ وهذه الوقائع التاريخية يعني. أنا يعني زي ما بيقول أستاذنا الدكتور الغيث يعني أنا عايز التاريخ دي يكون زي حدوته زي حدوته تصل للمتلقي شابا وشيخا وفي كل المراحل السنية بحيث أنه هو يستوعب هذه الحدوته ويستوعبها ويفهمها ويعمل بها يعني تكون له يعني كيف الهدف الرئيسي من سرد التاريخ ومن الحديث عن التاريخ والوقائع التاريخية هو كيف نستفيد من هذا التاريخ كيف نأخذ منه نأخذ منه العبرة ونستلهم منه الدروس لكي نمضي للأمام فأعتقد أننا يعني متفقون جميعا على أهمية التاريخ على كيفية أن نقدم التاريخ بشكل مبسط وبشكل يعني يرحب به المتلقي في كل الحالات. أنا أعتقد أن المشتغلين على هذا الشأن وأزعم أنني أيضا قريبا منهم لأنني أيضا أنتج منذ سنوات طويلة برامج تهتم بالشأن التاريخي آخرها برنامج الحالي الآن اللي هو أرض الأمجاد يعني يعلمون كيف يفعلون ذلك سواء في قطاع الإعلام أو في قطاعات أخرى بما في ذلك المشتغلون في المجال الفني أنهم يجعلون من التاريخ خبزا يوميا للناس ولكن ليس شرطا أن تقول تعالى أعطيك درسا في التاريخ وإنما أن تصب له ذلك في أغنية جميلة وفي فيلم جميل يمكنك مثلا لماذا نجح الغربيون في أفلام مثلا عالمية لمجرد حادثة بسيطة ولكن مفهوم البطل غيبناه مثلا نحن في السينما العربي بالضبط, بالضبط وأود أن أستسمح الأستاذ نجلاء والأستاذ طلعت لأن يتفضلوهم بما بقي لديهم وأن يتفضلوا أيضا بأن يختموهم هذا البرنامج الجميل العزيز الأستاذ محمد الأمين بالغيز أشكره على اسلوبه كما ذكر الدرجة المفصلحة ونحن نقول هنا في مصر عمية المثقفين هذه اللغة السهلة البسيطة أعتقد أنها وصلت إلى كل المستمعين أيضا بشكر زميلنا الدكتور عبد البديع فهمي الإعلامي المصري الذي المحب للتاريخ. عندما يعني تأتي سيرة التاريخ أحس أنه يعني يشعر بسعادة بالغة وأعتقد أنه يعني يترجم هذا من خلال برامجه من خلال برامجه في الإذاعة المصرية في إذاعة صوت العرب وأيضاً الشكر للاعلامي الكبير الجزائري الأستاذ صلاح الدين الأخضر الذي يعني امتعنا بهذه الحلقة وهذا البث المشترك كلمة أخيرة لك أسس طلعت إسماعيل مدير تحرير جريدة الشروق المصرية. يعني يعني إضافة إلى تحية كل الأشقاء في الجزائر في ذكرى الأول من نوفمبر. أود يعني ربما تكون نقطة يعني إنجازة تكون التواصل لم يكن لم تصل بالطريقة التي أردتها مم. وعندما تحدثت عن الإعلام يعني والكلام عن الوقائع التاريخية ربما تكون هناك بعض الأعمال جيدة لكن أنا أتحدث عن بحجم التضحيات التي قدمت نود أن نرى انعكاسا في فنوننا وفي أعمالنا الدرامية وفي أعمالنا. الفنية الأخرى ما يقدم أن يأتي غيثا بأمناء كما هو الأستاذ الدكتور محمد الأمين الذي أمتعنا ولديه مشروع بيقدم من خلاله نود كثر على هذا النمط أن يكون منتشر في وسائلنا الإعلامية وأن يكون التواصل بنفس وعيه وبنفس دهبه وبنفس رغبته وصده في التواصل مع كافة الأجيال والأجيال الجديدة بالذات هؤلاء يعني ليس يعني متاحين بالقدر الذي لا يجب على الإعلام أن يسعى إليهم ويبحث عنهم حتى تتاح لهم المنصة التي يتواصلون بها مع الناس وأنا أعتقد مع الفارق تماما يعني عندما نتحدث عن الشاعر عبد الرحمن الابنودي وكيف جمع السيرة الهلالية وكيف يعني كل المصريين وكل ربما في الوطن العربي تواصلوا يعني بغض النظر أنه ليست أحداث تاريخية موثقة بقدر ما هي نوع من الحكمة ونوع من الحديث عن الفروسية وعن وقع تاريخية ربما تكون ليست بالسرد الواقعي الحقيقي لكنها كانت يعني تمثل نوع من الإلهام ونوع من يعني ذائقة الحس الشعبي في مصر كان ينتظر مثل هذه الأعمال التي الهدف منها أيضا كما هو التاريخ أن نتلقى الحكمة ونعرف نقاط الضعف ونقاط القوة هذه الأعمال نود أن تأخذ أشكالا ليس لا نقلد أشياء بالضرورة تم اختبارها ونجحت أن نكررها لكن لابد أن نسعى إلى أشكال ووسائد جديدة ومرة أخرى أحيي الأشقاء في عيد الأول من نوفمبر. أن نرجو مستمعينا أن نكون يعني قدمنا لمحة ثر سريعة عن هذه الثورة الثورة الجزائرية العظيمة. ثورة المليون ونصف شهيد في الأول من نوفمبر عام الـ 54 وهذه هي الذكرى الثالثة والستين بنشكركم ونشكر زملائنا في الإزاعة الجزائرية الإعلامي الكبير الأستاذ صلاح الدين الأخضري وضيفه الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث الأستاذ الجميعي والشكر موصول طبعا لزميلنا وصدقنا العزيز في الإزاعة المصرية إزاعة صوت العرب الدكتور عبد البديع فهمي صدقنا العزيز